زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصخف نشرت وإذا السماء كشيقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت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 مستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو رب العالمين